بسم الله الرحمن الرحيم يا يسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم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 فهي إلى الأذفان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أكثر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 كُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ وَأُدْرِ بِهِمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ دَاءَ أَهْلُ مُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُما فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّنَا مُرْسَلُونَ قَالُوا مَا أنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا مَا أنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ رَبُّكَ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ قَالُوا إِنَّ رَبَّنَا يَعْلَمُ إِنَّ إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أليم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 إِنَّ إِلَّا لِفِيضَالٍ هُوَ إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُون قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُقَرَّبِينَ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 ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يشتفئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من الخرون أنهم, أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون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 يَأْكُلُونَ مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ جَزَاءَ مَنْ خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِنْ نُطْفَةٍ بِطَالِبِ الْأَرْضِ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا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 للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر على الليل سابق النهار وكل في فنة يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذرية في الفلك المشحون وَخَلَقْنَا قَوْمًا لَّهُمْ مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ وَإِن شَأْنًا أَغْرَقْنَا فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حين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 وَالَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمَ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ مَا يَنقُولُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تأخذهم وهم يفصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في الصور فإذا هم من الأجداف إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا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 إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَٰكِهُونَ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ سَلَامٌ قَوْلًا مِّنَ الرب الرَّحِيمِ وَمَتَاعَ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ وَأَنِ اقْدُرُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَلاقَذ أَبَلَّ منِن كُ جِبن كَث أَفَلَم تَك تَفرِرون هذه جَهَّمُك كُنتُ تُعَون تشلَ اليَومَ بم قُم تُ تَقون ْيَوْمَ نَختِمُ علىلَ أَفوهِهم وَتُكَلِّمونَا أَديهِم وَتُكَلّمُونَ أَديهِم وَتَشحَدُ أَْدُلُون بِمَا كَُ يَسِبون وَلَونَ شَاءُ لَطَمَسنَّ على أَعيُونِهِم فَسْتَبَقُ الصّغافَ فَأََّا يُغصِعُون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 إن هو إلا ذكر وقرآن مبين منذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أن منها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم دند محضرون فلا يحزنك قولهم أليم إِنَّنَا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ أَوَلَمْ يَرَ الْجِنَّ سَأَمَهُمْ أَنَّ خَلَقْنَاهُمْ مِنْ مَخْلُقَةٍ فَإِذَا هُوَ قَصِيمٌ عَنِيدٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ